بسم الله الرحمن الرحيم أرأيك الذين كذبوا بالدين فذلك الذي يدعو اليكيم ولا يحب على طعان مسكيم فغيل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سامون الذين هم يراؤون ويمنعون